بسم الله الرحمن الرحيم. الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلَكُوا بِالطَّاغِيَةِ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 يَتعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُم وَالْمُعْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِم فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةَ الرَّابِيَةِ إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ فَمَلَأْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَعَيْنٌ فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الارض والجبال فدكته دكتا واحدا في يوم اذ وقعت واقعه وانشقت السماء فهي يوم اذ والمَلَكُ على أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى منكم خافية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 فليس له اليوم هاهنا حمين ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون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 فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ يُقَدِّم سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٍ مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقدار في يوم كان مقداره 50 الف سنة فاصبر صبرا جميلا انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا